تبقيني يا قب بقلبة كل عام وانتي بجنبه يحلى العمر يحلى العمر يحلى العمر يحلى العمر في وصالك تبقيني يا عمر لي يا حبي الله يا يحلى واجه العطية كل المناة كل المناة كل المنا كل المنا في حياتي تبقيني يا عمري ليا لي نادر الاقي مثلك من يشبهك في حنينك مثل القمر مثل القمر مثل القمر مثل القمر يا حاناتك ما ضنا واحد اللي سحرتي عيوني نورتي دربي وسنيني يا رقيا يا رقيا يا رقيا يا رقيا في أدبها وبحبها تحتوي